أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوء ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 Wa na anaitenda uovu awaka jithulumu nafsi yake kisha komba mafira kwa mwenyezi mungu Atamkuta mwenyezi mungu ni mwingi wa mafira mwenye kurehemu Na anaitchuma dhambi basi hameichumia nafsi yake mwenyewe na mwenyezi mungu ni mjuzi mwenye hikma Na atendai kosa au dhambi kisha haka msingizia asia na kosa basi hamejituika dhulma na dhambi iliowazi Imeletua kwako na uongofu.com.